ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير طمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه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 يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤام ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد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 وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ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 فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ الْيَقُضُوا تَفَثَهُمْ وَالْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَالْيَطَّوُفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَيَنْدَهِ رَبَّهُ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 فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ذَلِكَ وَمَنْ عَظَّمَ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ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 إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِمَّكَنَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُ الصَّلَاةَ وَأَتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ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 فَكَأيْ مِنْ قَرِيَةٍ أَهْلَكْنَا هَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ وَفَهِيَ خَوَيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا فَهِيَ خَوَيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئرٌ مُعَقَّلَةٌ وَقَصْرٌ مَشِيد افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او افان يسمعون بها فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور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 وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا ثمنه ألقى الشيطان في أمنيته فينسق الله ما يلقي الشيطان الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم